في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره وقرر نبوته بأنه امي لا يكتب ولا يقرا ولا جالس أحد من اهل العلم بالكتب السابقه بل لم يفاجئ الناس لم يفاجئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثله ما اتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به وأعاد في القرآن وابدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه الذي لا يستريب فيه أحد ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا. إلا بما آتاه الله من الوحي كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطول اذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وكما في قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعده على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا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 في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. مر معنا في القاعده التي قبلها طريقة القرآن في تقرير التوحيد. وهنا طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي قاعدة تلي هذه القاعدة في تقرير القرآن للمعاد. وهذه أصول ثلاثة. اتفقت عليها الشرائع والنبوات فما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وقد دعا أمته إلى الإيمان بهذه الأصول التوحيد والمعاد والنبوات ولهذا جمع السوكاني رحمه الله كتابا نافعا مفيدا اسماه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات وساق من الدلائل والحجج ما يشهد لذلك ويدل عليه والشيخ هنا رحمه الله يبين طريقة القرآن في تقرير هذه الأصول الثلاثة فبين أولا طريقة القرآن في تقرير التوحيد وإبطال ضده وهو الشرك بالله ثم شرع هنا رحمه الله تعالى ليبين طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم واكتفى بطريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عن تقرير نبوة جميع الأنبياء لأن ثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام وإثباتها إثبات لنبوة جميع الأنبياء لأن من أقر بصدكه وآمن بنبوته صلوات الله وسلامه عليه فإن من إيمانه بنبوته أن يؤمن بكل ما دعا إليه وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإيمان بكل نبي أرسله الله والإيمان بكل كتاب أنزله الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بكل كتاب أنزله الله على كل رسول فهو عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من الرسل ولما قبله من الكتب جاء مصدقا لذلك عليه الصلاة والسلام وجاءت شريعته مهيمنة على الشرائع التي قبله فكان الإيمان به والإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام إيمانا وإقرارا بنبوة كل نبي ولهذا كان تقرير طريقة القرآن في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام كافيا في تقرير نبوة جميع الأنبياء وأنهم مرسلون من الله حقا بعثهم الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى وأن أيضا دعوتهم واحدة فهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الأنبياء إلى الإيمان بالأنبياء وقد عد الله سبحانه وتعالى في القرآن التكذيب بنبي واحد تكذيبا بكل الأنبياء وأيضا متفقون على الإيمان بالمعاد وبعث الأرواح والأجساد وقيام الناس لرب العالمين ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء باساءته هذا مما اتفقت عليه الشرائع، مما اتفقت عليه الشرائع، والشيخ رحمه الله تعالى هنا يسوق الأدلة أو يسوق طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم قرره بالطرق المتنوعة اشاره إلى أن تقرير القرآن لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام جاء بطرق متنوعة كثيرة وعرفنا في الكلام على القائدة السابقة أن سنة الله سبحانه وتعالى مضت في أن الأمر كلما كانت حاجة الناس إليه أشد وضرورتهم إليه ألزم كانت طرق تقريره وسائل معرفته أكثر من غيره والإمام بالنبوات وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هذا أصل كبير هذا أصل كبير من أصول الإيمان ومن الأصول الكبار العظام التي اتفقت عليها الشرائع ودعا إليها جميع الأنبياء فلا غروة أن يكون في القرآن من تقرير هذا الأصل وتثبيته وذكر دلائله الشيء الكثير ولهذا كان في كتاب الله عز وجل من أنواع الأدلة على تقرير هذا الأصل شيء كثير والشيخ رحمه الله يذكر بعض هذه الطرق قال فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه هذه طريقة من طرق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام في دعوته جاء مصدقا للمرسلين قل ما كنت بدعا من الرسل أيضا يقول سبحانه وتعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين فهو عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا للمرسلين والأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى قبله جاء مصدقا لهم وهذا من شواهد صدق رسالته وتبوت نبوته عليه الصلاة والسلام أنه داعيا إلى ما دعا إليه الرسل قبله ليس عنده ما يناقض دعوة المرسلين ويخالفها بل هو ماض على الجاده التي كانوا عليها عملا بقوله تبارك وتعالى اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى عاملا بذلك صلوات الله والسلام عليه إذا هذه طريقه من طرق القران في تقرير نبوته عليه الصلاه والسلام يقال لمن كذب بنبوته انظر إلى ما يدعو اليه وأنظر إلى الأصول التي يقررها تجد أنها وما دعا إليه الأنبياء قبله خارجا من مشكات واحدة ومن معين واحد ليس بينه وبين الأنبياء خلاف في شيء من ذلك ولهذا قال هو عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى شت أي شرائعنا تختلف لأن الشريعة تختلف من نبي إلى آخر وأيضا شريعة النبي الواحد قد تتغير بحسب أحوال الناس فيما يؤمرون به أو فيما ينهون عنه وقد تكون الأحكام ايضا تأتي متدرجة بحسب أحوال الناس كما هو معلوم من شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام وأيضا كما هو معلوم من شريعته مقارنة بالشرائع التي كانت قبله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا أو قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهذه طريقة من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. طريقة أخرى قال وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيل وهذه طريقة أخرى في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم جمع له المحاسن التي تفرقت في غيره من الأنبياء حتى إن الله عز وجل أكرمه بأن جمع له ما تفرق في الأنبياء من معجزات وأعطاه المعجزة الخالدة العظيمة كتاب كتاب الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذه من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا أن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه ونزهه من كل عيب ونقص برأ منه الأنبياء قبله فكان مجتمع في الأنبياء قبله من محاسن أو ما وجد في الأنبياء قبله من محاسن اجتمع فيه وأيضا ما برأه ما برأهم الله سبحانه وتعالى ونزههم من من النقائص والعيوب كان نبينا عليه الصلاة والسلام منزها ومبرأ منه فجمع الله سبحانه وتعالى له من المحاسن والفضائل والمناقب شيئا لم يجتمع لأحد قبله ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأعظم الناس عبادة لله وأكمل الناس خلق وكان عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين والسيادة تعلي التقدم قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر ثم, ثم ذكر رحمه الله طريقة أخرى من طرائق القرآن في تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام قال وأن شريعته مهيمنة وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب فهذه أيضا من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إخبار الله عز وجل أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت مهيمنة على الشرائع ومعنى مهيمنة أي حاكمه عليها حاكمة عليها وشاهدة لما فيها ومصدقة لها فكان لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام الهيمنة على الشرائع التي قبله فما أقر في شريعته يعمل به وما لم يقر يكون منسوخا نسخته الشريعة المهيمنة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى كتابه مهيمنا على الكتب السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فجعل تبارك وتعالى لكتابه القرآن الكريم هيمنة على الكتب المنزلة التي قبله فهذه أيضا من طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قال فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين جمعها هذا الكتاب أي القرآن الكريم وهذا الدين أي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قال وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره ويمكن جمع هذه المحاسن من خلال أحاديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام يقول فيها فضلت على الأنبياء بكذا احاديث عديدة يقول فيها عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس فضلت على الأنبياء بكذا احاديث ربما تصل الخصال في ذلك فيما جمعه بعض أهل العلم لما يقرب من الستين خصله مما فضل الله سبحانه وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وهذه طريقة أخرى في تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى الإيمان به أنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب أمي لا يقرأ ولا يكتب قال الله عز وجل فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فدعاهم إلى الإيمان بهذا النبي واصفا له بأنه أمي أي لا يقرأ ولا يكتب ثم يقال لهم هذا النبي الأمي الذي عرف من حاله أنه لا يقرأ ولا يكتب تعالوا وانظروا إلى ما دعا إليه وانظروا إلى ما جاء به وانظروا إلى ما قصه من الأخبار مما يوجد بعضه في كتبكم وبعضه لا يوجد أشياء من أخبار الأولين وأخبار اليوم الآخر وأخبار الأمور الآتية من أشراط الساعة ونحو ذلك بتفاصيل دقيقة وأمور عجيبة يصفها عليه الصلاة والسلام كأنه حاضر مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن شاهدا ولا حاضرا ولا رائيا لذلك فيصف ذلك وصفا دقيقا وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب فدعوا إلى الإيمان به من هذه الطريقة من هذه الطريقة قيل لهم تعالوا وانظروا إلى ما يدعو إليه وانظروا إخباراته عليه الصلاة والسلام عن الأولين وذكره لقصص السابقين وانظروا أيضا ما أخبره ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور القادمة كل ذلكم شاهد على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول من رب العالمين قال وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة ولا جالس أح احدا من اهل العلم بالكتب السابقة يعني لا يعرف عنه انه جالت احدا من اهل العلم بالكتب السابقة وكان اهل العلم بالكتب السابقة على لسان غير لسانه عليه الصلاة والسلام بل كانت السنة أخرى وهو عليه الصلاة والسلام لسانه عربي مبين ومع ذلك ومع كثرة ما جاء به عليه الصلاة والسلام من أخبار الأولين ادعى بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام علمه بعض من عنده علم بالكتب السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يعني الذي يشيرون ويدعون أنه يعلمه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فهذه دعوة كاذبة وهذا شاهد على كذب هذه الدعوة وزيفها وبطلانها لأنه عليه الصلاة والسلام لسانه لسان عربي مبين ومن يدعون أنه عليه الصلاة والسلام أخذ عنه وتلقى من لسانه آخر غير اللسان العربي فهذا مما يزيف دعواهم ويبين كذب قولهم فيه صلوات الله وسلامه عليه ثم مع هذا يفاجئ الناس عليه الصلاة والسلام ويأتي بهذا الكتاب العظيم الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولهو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهذا من أعظم الشواهد وأكبر الدلائل والبراهين على صدقه صلوات الله وسلامه عليه قال وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به هذا محال أي أن القرآن وحده كاف بالشهادة على صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهو آية عظيمة ومعجزه باهرة وحجة ظاهرة لصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومحال أن يأتي بهذا الكتاب العظيم المعجز ويكون فيه متوهما أو يكون متقولا على الله يقول أوحي إليه ولم يوحى إليه أو يكون متوهما ظنا فهذا كله محال أن يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم يكون في ذلك متقولا على الله أو متوهما فيما يقول حاشاه صلوات الله وسلامه عليه قال واعاد في القرآن وابدى في هذا النوع وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع يعني الدعوة إلى الإيمان به مع وصفه بأنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك أتى بهذا الكتاب المشتمل على الأخبار والآيات والحجج الداله على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وكثير من خصومه اقروا بصدقه من خلال سمائهم للقرآن الكريم من خلال سمائهم للقرآن الكريم وسماعهم لآيات القرآن الكريم ومنهم من أقر بصدق الكتاب ولم يؤمن وأنه منزل من رب العالمين ومنهم من أقر بصدق الكتاب وآمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وشرح الله تعالى صدره للدخول في, ها في هذا الدين ثم ذكر طريقة أخرى من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قال وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة أي يبسط القصه القصة بسطا وافيا ويذكر تفاصيل القصة بشكل دقيق وواضن. قال مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد يعني لا يشك أحد بصدق ذلك الوصف. ثم يخبر تعالى أنه اي النبي عليه الصلاة والسلام ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما اتاه الله من الوحيد كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 ما كنت لديهم ومع ذلك قص عليه الصلاة والسلام اخبارهم مبسوطة مطولة بشكل واثن فهذه آية من آيات نبوته ودليل ظاهر على صدقه صلوات الله وسلامه عليه نقرأ هنا تقريرا للحافظ ابن كثير لهذه الطريقة من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أي وما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه ثم قال تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال في آخر السورة ذلك من انباء القرى نقصه عليك وقال بعد ذكر قصة يوسف ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وقال في سورة طاها كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقالها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي وما كنت من الشاهدين لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا أي وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما رد عليه ولكننا كنا مرسلين أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا فإذا هذه طريقة من طرق القرآن الكريم في تقرير النبوة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وذلك من خلال القصص والإخبارات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء قبله وعن الأمم الذين قبله وساق القصص بتفصيل دقيق مع أنه لم يكن لديهم ولم يكن حاضرا ولم يكن شاهدا ومع ذلك وصف قصصهم وأخبارهم بشكل واثن ودقيق فهذا من شواهد نبوته. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا السياق بقوله فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا نعم قال رحمه الله وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تاييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته هذه طريقة, هذه طريقة من طرق القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي تقرير النبوة بكمال حكمة الله تعالى وتمام قدرته وأن تاييده سبحانه وتعالى لهذا النبي دليل واضح وشاهد بين على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فاجأ الناس وكان معروفاً من أول حياته بالصدق والأمانة ولا يعرف فيه كذب ولا خيانة فاجأ الناس وقال أنا رسول من رب العالمين وقال إن الله أوحى إلي وأنزل إلي كتابا اخذ يتلو عليهم من كلام الله وكل ما يدعو إليه يقول هذا أمرني الله سبحانه وتعالى به ولا يزال مؤيدا منصورا ولا يزال من يعاديه في سفول وخذلان وهو عليه الصلاة والسلام في علو وارتفاع فيمكن أن تقرر نبوته أن تقرر نبوته عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق يقال إن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وقوي متين وقدير على النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن مرسل من عند الله ويأتي بهذا الكتاب يدعي أنه من عند الله عقبه الله ولم يمكن لدينه هذا التمكين ولم يكتب له هذا الظهور وهذا الانتشار أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأل الله يختم على قلبك ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فالله سبحانه وتعالى قدير عليه ولهذا يمكن أن يستدل لصدق نبوته عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق وهو كمال حكمة الله وكمال قدرته فيقال إن الله سبحانه وتعالى قوي قدير و. هذا النبي منذ ظهر ولا يزال دينه في علو ولا يزال في رفعة ولا يزال مؤيدا منصورا محفوظا في عز وتمكين وظهور ولا يزال أعداؤه في خذلان وسفول فلو كان في دعواه النبوة ودعواه الوحي ليس بصادق لما كتب الله سبحانه وتعالى له هذا التمكين ولختم على قلبك كما في الآية التي مرت فإن الله لا يختم على قلبك وأيضا في الآية الأخرى قال أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فالله قادر عليه والله سبحانه وتعالى قوي عزيز متين فهذه طريقة من طرق القرآن في تقرير النبوة وهي طريقة قوية طريقة قوية ولا سيما مع من ينكرون النبوة من أهل الكتاب وهي طريقة نافعة جدا في ابطال ما هم عليه يوضح ذلك المناظره, المناظرة العظيمة التي دارت بين ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أحد علماء أهل الكتاب دارت بين ابن القيم وبين أحد علماء أهل الكتاب وذكرها رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة ذكرها في كتابه الصواعق المرسلة يقول رحمه الله تعالى ما ملخصه أنه جمعه أحد المجالس ببعض علماء أهل الكتاب يقول فقلت له إنكم سببتم الله ما ما ثبّه بها أحد من العالمين قلت له إنكم سببتم الله ما ما ثبّه بها أحد من العالمين قال حاش لله قال ذلك الرجل حاش لله أن نكون سببنا الله أسبّة ما ثبّه أحد بها أحد من العالمين حاش أن نكون كذلك قال بل أنتم كذلك لأنكم تقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي كاذب وأنه ليس مرسل من رب العالمين وأن ما يدعو إليه وما يخبر عنه من الوحي هذا أمر ليس بصادقا فيه ثم نرى أن دينه منذ بدأ في دعوته لم يزل في ظهور وعلو وارتفاع وأداءه لم يزال في سفول وخيبة وخسران ولم يزل مؤيدا منصورا معززا محفوظا وعدوه لم يزل مخدولا فإما أن يكون الله رأيا له مطلعا عليه عالما به أو ليس رأيا له ولا مطلعا عليه ولا عالما به فإن قلتم إن الله ليس رأيا له ولا مطلعا عليه ولا عالما به فهذه مسبة منكم لرب العالمين ما سبهوا بها أحد من العالمين وإن قلتم لا بل هو راء له ومطلع عليه وعالم به فإما أن يكون قادر على أخذه ومنعه وحجزه أو ليس قادرا على ذلك فإن قلتم ليس قادرا على ذلك فقد سببتم الله مسبة ما سبهوا بها احدا من العالمين وإن قلتم لا بل هو قادر وعالم به وقادر عليه ثم مع ذلك تركه وجعل دينه لا يزال ظاهرا عاليا مؤيدا فهذا يتنافى مع حكمة الله فتكونون بذلك طعنتم في حكمة الله وسببتم الله مسبة ما, ما سبه بها أحد من العالمين فقال ذلك الرجل حاشا أن نقول ذلك بل إن عقلاءنا يقولون إنه نبي صادق بل عقلاءنا يقولون إنه نبي صادق لما أنزمه رحمه الله هذا الإنزام وذكر أو قرى هذه الطريقة قال عقلانا يقولون إنه نبي صادق وحاس أن نقول أنه نبي كاذب نعم قال, قال انهم يقولون انه نبي صادق وأن أتباعه سعداء قال فما دمت تقولون أنه نبي صادق واتباعه سعداء فلماذا لا تظهر بهذه السعادة لماذا لا تظهر بهذه السعادة فقال وكذلك أتبع موسى سعداء وكذلك أتبع عيسى سعداء قال إذا كنتم أقرارتم أنه نبي صادق فإنه حكم على كل من اتبعه أيا كانت دينه وعقيدته بأنه حكم على كل من لم يتبعه أيا كانت دينه وعقيدته بأنه كافر والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار فإما أن يكون صادقا في ذلك فلنزمك أن تتبعه لتكون من من السعادة أو لا يكون صادقا في ذلك فلا يكون نبيا أو لا يكون صادقا في ذلك فلا يكون نبيا قال الرجل حدثنا في غير هذا حدثنا في غير هذا يعني أعطينا موضوع آخر نتحدث به لأنه أغلق عليه رحمه الله تعالى الأبواب ولكن أبت نفسه أن تقبل الحق والهدى عنادا مع أنه اتضح له الحق وبانت له حججه وبراهينه ولكن عنادا أبى أن يقبل الحق وقال حدثنا في غير هذا أي شوف لنا عن موضوع آخر نتحدث فيه غير هذا الموضوع أشاهد أن هذه طريقة قوية في تقرير النبوة نعم. قال وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين هذه كذلك من طرائق القرآن في تقرير نبوته أن الله عز وجل أيده بنصره وكتب له الضفر والنصر والنصر والتاييد ولم يزل عليه الصلاة والسلام محفوظا بحفظ الله يا أيها الرسول بلغ ما انزل, ما, ما أنزل إليك ما في الآية قال والله يعصمك من الناس قال والله يعصمك من الناس فالله عز وجل عصمه وأيده وحفظه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فكان من دلائل وبراهين نبوته عليه الصلاة والسلام نصر الله له وتأييده له وحفظه سبحانه وتعالى له ولأتباعه نعم وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه اعلاه واكمله فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي اعلاها الصدق أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين وهذه طريقة من طرائق القرآن في تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام ذكروا كما لأوصافه وأخلاقه وآدابه كما قال الرب سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وأطيبهم معاملة وأحسنهم نفسا صلوات الله وسلامه عليه فهذه من الطرائق التي قرر فيها القرآن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهي مؤثرة تأثيرا عظيما في من كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية ولهذا يذكر في كتب السير والأخبار أن الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما أن يراه ويرى أخلاقه وآدابه وجميل صفاته عليه الصلاة والسلام إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض احب اليه منه وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حوله وقد كسب عليه الصلاه والسلام الناس واسعا باخلاقه الفاضلة وادابه الكاملة ومعاملاته الحسنه وكم من اناس وأناس دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى لما راوه وشاهدوه ولما سمعوه من اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فضلا ولا غليظا ولم يكن متكبرا بل كان سهلا سمحا متواضعا لينا كريما الصفات جميل الأخلاق حتى في مواقف ربما بعض الناس يصابوا فيها بشيء من الغرور أو بشيء من الزهو والعلو فكان عليه الصلاة والسلام في كل أحواله ينكسر ويتواضع لله سبحانه وتعالى ومن عجيب القصص في ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ومكة هي البلد الذي أوذي فيه وظلم فيه واسيء إليه وأخرج منه وحصل له فيه اذى عظيم وكيد كبير لما دخل مكة فاتحا دخل ذلك البلد الذي أخرج منه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا طأطأ راسه عليه الصلاة والسلام حتى يكاد يلمس الركاب تواضعا لله وانكسارا تواضعا لله وانكسارا ثم كان يقابل الناس الذين عادوه وظلموه وأساءوا إليه بالتواضع وبالحلم وبالصفح وبالأخلاق الفاضلة ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأحضر والده في ذلك اليوم وكان لم يسلم بعد فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان شعره أبيض حاجباه وشعر رأسه ولحيته كأنه ثغامة من شدة البياض رجل كبير كبير في السن فجاء به أبو بكر رضي الله عنه ممسكا بيده إلى جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاه والسلام لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا ألا أخبرتني أنا الذي آتي لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا الا اخبرتني انا الذي آتي؟ يقول ذلك عليه الصلاه والسلام وهو دخل فاتحا معززا منصورا في بلد ظلمته واسيء اليه فيه وكثر عليه العدوان فيه والظلم ويتواضع مع الناس بهذه الطريقة يقول لماذا جعلت هذا الشيخ ياتينا الا أخبرتني أنا الذي آتي وتجد الآن بعض الشباب لا يحسن أن يتعامل هذه المعاملة الرفيقه الطيبة مع كبار السن من العباد الصالحين مع كبار السن من العباد الصالحين أهل الفضل وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الخير لا يحسن أن يتعامل معهم. تجد يتعامل مع كبار السن من اهل الصلاح بفظاظه وبغنضة وبسوء معاملة. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان من أرفق الناس ومن احلم الناس ومن أكرم الناس ومن أطيب الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فكانت أخلاقه الفاضلة وادابه عليه الصلاة والسلام الكاملة من من الأسباب العظيمة. لدخول كثير من الناس لهذا الدين العظيم قال فبما رحمة من, من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب من من حولك إذا من طرائق القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما كان عليه من الأدب الفاضل والخلق العظيم نعم وثارة يغررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه وهذه أيضا من طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار بما جاء في الكتب السابقة من البشارات به سواء ب ذكر اسمه مثل ما جاء في الانجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إما بذكر اسمه أو بذكر أوصافه عليه الصلاة والسلام وهذا يأتي في القرآن كثيرا يأتي في القرآن كثيرا ذكر ما جاء في الكتب السابقة من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوصاف أمته وأوصاف صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ومن ذلك في الآية الأخيرة من سورة الفتح قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فذكر الله عز وجل وصفه وذكر وصف أمته وأوصاف صحابته الكرام وذكر ما كانوا عليه من الأخلاق الكاملة والعبادات الفاضلة كل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل وايضا ما بقي من الكتب السابقة من مواضع سالمة من التحريف وجد فيها شيء من ذلك من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أوصافه وكان ذلك سببا لهداية بعض النصارى وبعض اليهود وغيرهم من أهل الكتاب نعم وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به هذه أيضا من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ذكر اخباره عليه الصلاة والسلام بالغيوب الماضية والغيوب المستقبله المستقبلة مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فكان جل وعلا يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض المغيبات من الأمور السابقة ومن الأمور اللاحقة وكان عليه الصلاة والسلام يخبر بالأشياء أنها ستقع ومنها أشياء وقعت في زمانه أخبر بها عليه الصلاة والسلام وقعت في زمانه ومنها أشياء أخبر بها ووقعت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في زمن صحابته ومنها أشياء وقعت فيما بعد وأشياء لم تقع وستقع لأن الذي أخبر بها صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه والسواهد على ذلك والامثله عليه في القرآن الكريم كثير مثل قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الروم قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال من بعد غلبهم سيغلبون هذا إخبار عن أمر سياتي ووقع وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام كما اخبر و معنا في كتاب الأدب المفرد في بشاره النبي عليه الصلاه والسلام لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنه وفي عثمان قال على بلوى تصيبه قال على بلوى هذا شيء اخبر به عليه الصلاه والسلام وحصلت البلوى كما اخبر عليه الصلاه والسلام اخبر باشياء كثيرة وأخبر بأمور هي من علامات الساعة الصغرى ووقعت كما أخبر ومنها لا شيء لم يقع ولكنه سيقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام فهو صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نعم وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم والله يعصمه ويمنعه وينصره وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه وهذا أيضا من الشواهد أن أعداءه وخصومه وهم كثر كانوا كان لهم محاولات كثيرة لقتله عليه الصلاة والسلام والقضاء عليه وخططوا لذلك جماعات وفرادا، ودبروا أشياء وأشياء للقضاء عليه ولقتله ولم يزل عليه الصلاة والسلام معصوما منهم محفوظا بحفظ الله مؤيدا بتأييده وكل محاولة دبروها باءت بالفشل والخيبة ومن يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام من بداية الدعوة حينما كان في مكة ومرورا بسيرته العطرة حصل مرات عديدة محاولات لقتله وضعوا له السم في طعامه عليه الصلاة والسلام وخططوا أيضا لقتله والإجهاز عليه مرات كثيرة والسيرة فيها من هذا القصص شيء كثير ومن ذلك ما ما جاء في الصحيح عندما كان عليه الصلاة والسلام مرة قفل مع أصحابه بعد غزوة ثم ناموا وتتبعوا ظل الشجر وكل نام فجاء رجل جاء رجل ووجدهم كلهم نيام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا راجعين من غزوه وكل معه سيف فكان عليه الصلاة والسلام نائم وسيفه إلى جنبه فأخذ سيف النبي وأخرجه من غمده وسله رفع السيف سله ما بقي إلا أن يهوي به وجاء يريد قتل النبي عليه الصلاة والصحابة كلهم نيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ففتح عليه الصلاه والسلام عيناه فتح عينيه واذا بالسيف مسلول والرجل قائم فقال الرجل من يحميك مني قال الرجل من يحميك مني والسيف مسلول والصحابه كلهم نيام قال من يحميك مني قال قلت الله قال قلت الله فأصبحت يد الرجل لا تستطيع تمسك يعني تعطل فيها قوتها وقدرتها على القبض أصبحت ما تستطيع تمسك سقط السيف من يده فهذه حماية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وسل وقال من يحميك مني فأخذ يتوسل قال أنت كريم بن كريم يتوسل إليه يطلب منه أن يتركه ويخلي سبيله وخلى عليه الصلاة والسلام سبيله خلى سبيله قصص من هذا كثير يقرأها من يطالع سيرته عليه الصلاة والسلام محاولات كثيرة لقتله وقام عليه ولكنه لم يزل مؤيدا صوره فهذا من الدلائل والشواهد على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام نعم وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الطريق من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ألا وهو تقرير نبوته من خلال هذا القرآن العظيم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وهو كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها وهي آية باقية آية باقية وحجة خالدة ظاهرة أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم وفيه آية لصدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن أن تحدى فصحاء العرب وأهل اللسان والبيان أن ياتوا بصورة. تحداهم من ياتوا بمثل هذا القران وتحداهم من ياتوا بعشر سور وتحداهم من ياتوا بسوره واحده من مثل هذا القران العظيم تحداهم بذلك في سوره واحده قال الله سبحانه وتعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو اجتمعت الانس والجن ودبروا ورتبوا وتعاونوا على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى ان يأ أن يأ ان ياتى يأ يأ بمثل هذا القران ولو اجتمعت الانس والجن على ذلك وقال الله سبحانه وتعالى ام يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وهذا تحد دون الأول الأول بمثل القرآن كاملا وهنا بعشر سور مثله مفتريات وفي سورة واحدة قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن ولهذا بعض ادعياء النبوة بعض ادعياء النبوة حاولوا أن يأتوا ويركبوا كلاما يزعمون أو يموهون على الناس أنه مثل مثل القرآن ولما قرأوا على الناس هذا الكلام ضحك منهم العقل والمجانين ضحك منهم العقل والمجانين وأصبحوا سخرية للناس وأصبح من أراد أن يتندر يتندر بما جاءوا به أولئك السفهاء الحمقى من أشياء يدعون أنها وحي مثل مسيلمها الكذاب لما قالوا له أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بوحي وجاء بآيات وجاء بقرآن يتلى أين الوحي الذي أنزليه بدأ يركب كلاما من أسفل الكلام وتركيبا من, من من أرك التركيب وعبارات من اوهى العبارات في كلام فيها سفاه وفيه حماقة وادعى وفي أنه اوحي إليه بذلك الكلام فالشاهد أن من براهين ودلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وقد تحدى الله سبحانه وتعالى فصحاء العرب وأهل اللسان أن ياتوا بمثله أو ياتوا بعشر سور أو يأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن، وهم أعجز وأعجز من ذلك، وهذا من من أبين الأدلة وأوضح البراهين على صدق نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا. وطارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجر له من الخوارق والكرامات. التي كل واحد بمفرده منها فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا باب واسع في الاستدلال لنبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام الآيات والمعجزات والبراهين التي أيده الله سبحانه وتعالى بها وهذه باب واسع جمعها أهل العلم في كتب هافله وبعضها مطبوع في مجلدات بعنوان دلائل النبوة دلائل النبوة ما مثل دلائل النبوة لقوامه السنة التيمي ودلائل النبوة للبيهقي وكتب كثيرة ألفها أهل العلم في دلائل النبوة وجمعوا شيئا كثيرا من الأخبار والأحاديث والآثار التي فيها معجزات أجراها الله سبحانه وتعالى وخوالق العادات أجراها على يدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه مثل سماع الصحابة رضي الله عنهم للحصى يسبح في يده حصيات في يد عليه الصلاة والسلام ممسكها والصحابة يسمعون الحصيات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تنطق بألفاظ التسريف. ومثل عليه الصلاة والسلام لما كان في طريق وأراد قضاء حاجة فدعى شجرتين فاجتمعت اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وأشياء كثيرة جاءت في كتب دلائل النبوة هي آيات ومعجزات أيضا خروج الماء نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام الشاهد في في السيرة وكتب الدلائل خاصة ذكر شيء كثير من ذلك من الآيات والمعجزات التي اجراها الله سبحانه وتعالى على يديه صلوات الله والسلام عليه دالة على نبوته وشاهدا على صدق رسالته ومما ينبه عليه أن الأمور الخارقة للعادة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه ليست وحدها هي دليل النبوة كما يدعي ذلك بعض المتكلمين فان بعض علماء الكلام يدعون أن آية النبوة لأمور الخارقة للعادة الأمور الخارقة للعادة وهذا غير صحيح فالأمور الخارقة للعادة شيء من الدلائل وليس هو كل الدلائل ولهذا رأينا في طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قررها من خلال أمور كثيرة قررها من خلال أمور كثيرة هذه تعد واحدة منها الأمور الخارقة للعادة التي اجراها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه واحدة من دلائل النبوة ولأجل هذا أنكر هؤلاء المتكلمون خوارق العادات وأنها تجري على أو تحصل لأحد من الناس أنكروها وادعا أنها لا تقع لغير نبي وهذه مكابرة مكابرة لأمر تواتر وعلم علم بالأدلة وعلم أيضا بكتب التاريخ والأخبار فالله عز وجل قد يجري بعض الأمور الخارقة للعاده يجريها على بعض الصالحين بعض عباده اما لحجة أو لحاجه وكرامه الولي والرجل الصالح هي ايه للنبي هي ايه للنبي فالشاهد ان حصول الأمر الخارق للعادة ليس هو وحده الدليل على صدق النبوه بل هو واحد من الأدلة واحد من الادله خلافا لما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 واثار ذلك ظاهرة للناظرين وهذه أيضا من طرائق القرآن في تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام ذكر ما كان عليه من الرزق والشفقة والرحمة والرأفة عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جل وعلا في أخرى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن معاني هذه الآية أنه أحرص على كل مؤمن من نفسه يعني مهما كنت عليه من حرص على على نفسك ورغبة في صلاحها وسعادتها النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على نفسك منك ولهذا قال قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أحرص على نفسك منك ولهذا أوجب الله علينا أن نحبه محبة مقدمة على محبتنا لأنفسنا. مثل ما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله والله لانت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه قال عمر والله لانت الآن أحب إلي حتى من نفسي فهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل أولى بكل إنسان من نفسه وأحرص على كل إنسان من نفسه ولهذا كان أيضا أحق بأن تكون محبته عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين وهذه المحبة ليس أمرا يدعيه الإنسان لأن مجرد الدعوة وقول القائل اني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه سهلة على كل لسان وليست العبرة بهذا ولكن العبرة بما قاله الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالشاهد من طرائق القرآن في تقرير النبوة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رحمته ورفقه وتواضعه وحنوه وعطفه وحرصه على الناس عزيز عليه ما عندتم حديث عليكم هذه كلها من الشواهد والدلائل على صدق نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم. قال فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه فقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وامثلتها تفوق العد والإحصاء والله أعلم ثم ختم رحمه الله تعالى هذه القاعدة بأنه أشار هنا إلى طرائق القرآن بذكر أنواع من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وذكر على ذلك بعض الأمثلة ذكر على ذلك بعض الأمثلة ثم اشار هنا أن أمثلتها تفوق العد والإحصاء كثيرة جدا وهنا أيضا أؤكد اؤكد على ما اكدت عليه في درس الأمس ولقاء الأمس ألا وهو أن نقرأ هذه هذه القاعدة أكثر من مرة نطالعها أكثر مرة ونستوعب هذه الأنواع للأدلة ثم نحرص أثناء قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى أن ننظر وأن نتفكر وأن نتدبر من خلال الآيات التي نقرأها في القرآن الكريم في تقرير النبوة وتثبيت الرسالة في كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الطرائق التي جمعها الشيخ هنا رحمه الله على شكل أنواع أدلة وهي مبسوطة في كتاب الله مبسوط في كتاب الله أفراد هذه الأدلة وأحادها ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يكرمنا أجمعين بالحب الصادق لنبينا عليه الصلاة والسلام وأن يوفقنا لحسن الاتباع وحسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام